هم في الآخرة هو الأخترون وإنك تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى مُشَلِّهِي إني أناست مرزأتكم سأتكم منها بخبر أو أتكم بشاب قبة لعلكم تفصلون فل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 فَأَكُلَّ الَّذِينَ أُرْسِلُونَ إِلَّا مَنْ وَلَمْ تَكُنْ مَبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْكِي يَدَكَ فِي يَدِكَ تَفْجُرُ بَيَاضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا شورم <laughs>